الله نور السماوات والأرض مثل نوري كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربيا يكاد زيتها يضي ترسل نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وينظره الله الأنسان للناس والله بكل شيء عليم. الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فينا بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإيقال الصلاة وإيقاء الزكاة يخافون ويتقلب فيه القنوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فصله والله يرزق من يشاء